الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عهورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائلهم ولا يخيب عاملهم لله الذي يؤمن الخائفين الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك فكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين يا عدتي في قربتي. ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في ربتي أنت الساتر عورتي والمؤمن رواتي والمقيم اثرتي فوفري لي خطيئتي. يا أرحم